نورنا بالشرائع و ا ل أ ح ك ا م وفضلنا على سائر ا ل أ ن ا م ب ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول ا ل إ س ل ا م على ا ل ق د و ة و ا ل إ م ا م خير من صلى وزكى وقام وجاهد وصام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه البرره الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله ا ل ح ي ا ة أ ي ا م م ع د و د ة ولحظات م ح د و د ة و أ ن ف ا س م ح س و ب ة ووقائع م و ق و ت ة ومواقف م ش ه و د ة ومن الناس من يدخل ا ل ح ي ا ة ويخرج منها يولد صغيرا ويموت صغيرا دون أ ن يكون له أ ث ر جميل أ و موقف نبيل هذا إ ذ ا لم يترك أ ث ر ا قبيحا وموقفا لئيما و إ ن ا ل ح ي ا ة م ل ي ئ ة ب ا ل أ ش خ ا ص والذوات حولك ولكن لا يستوقفك منهم إ ل ا صاحب ر س ا ل ة و د ع و ة و ق ي م ة وعطاء وبالتالي ق ي م ة المرء في دنياه بدينه ولكن ق ي م ة المؤمن في دينه بعطائه وما يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق و ا من خير ف إ ن الله به عليم لا حسد إ ل ا في اثنتين رجل آ ت ا ه الله ا ل ح ك م ة فهو يقضي بها اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار ورجل آ ت ا ه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ا ل إ ن س ا ن الذي يعيش هذا العمر القصير وهذه ا ل أ ي ا م ا ل م ع د و د ة و إ ن طالت ينبغي أ ن يعيش ل آ خ ر ت ه عيشا حقيقيا ب أ ن يقدم في ا ل آ خ ر ة و إ ن التعامل مع المال يعتبر من أ خ ط ر القضايا ف إ ن المال من, من, من المحبوبات والمطلوبات والمغروسات في ا ل ف ط ر ة وتحبون المال حبا جما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل ح ر ف إ ذ ن ق ض ي ة المال من القضايا ا ل ك ب ي ر ة جدا ولذلك يتعامل معها ا ل إ س ل ا م بمنهج واضح منهج يقوم على المصالح وعلى ر ع ا ي ة حقوق البعض وعلى ت ن ق ي ة النفس من الشح وعلى ترابط المجتمع وتنقيته من الغل والحسد وعلى م ح ا ر ب ة ا ل ط ب ق ي ة م ح ا ر ب ة إ ي م ا ن ي ة ر و ح ي ة مع أ ن ا ل إ س ل ا م لا يمنع من التملك ل أ ن التملك غ ر ي ز ة و إ ل ى غير ذلك من الضوابط والشروط التي وضعها ا ل إ س ل ا م ب أ ن ا ل أ غ ن ي ا ء يخرجون أ م و ا ل ه م على قسمين صدقات م ف ر و ض ة والذين في أ م و ا ل ه م حق معلوم للسائل والمحروم وسماه محروم ليستشعر الغني هذا الحرمان ومداه فتتعاطف نفسه معه وهذا المنهج العظيم في التعامل مع المال أ ج ل ه أ ن ا ل إ س ل ا م يعطي المال ق ي م ة ولكنه يجعل المال من أ ج ل القيم وليس من أ ج ل المتع ا ل ش خ ص ي ة ولذلك يقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما أ ي أ ق ا م الله ا ل ح ي ا ة بالمال وهذه ح ق ي ق ة مفروغ منها ا ل ح ي ا ة تعتمد على المال في ا ل ح ر ك ة في الطعام في الشراب في لبسنا في زينا في حركتنا في كل شيء يعتمد الناس على المال ولكن ا ل إ س ل ا م كان منهجه فريدا في استخراج المال من ا ل إ ن س ا ن وهذا أ ه م شيء إ ن إ خ ر ا ج المال من أ ث ق ل ا ل أ ش ي ا ء على النفس الشيطان يعدكم ي الفقر ة والله يعدكم ي م غ ف ر ة منه وفضلا إ ن التصدق بالمال و إ خ ر ا ج المال في سبيل الله من أ ص ع ب ا ل أ ش ي ا ء فجاء منهج ا ل ق ر آ ن في ت ر ب ي ة النفس وتزكيتها وتقويمها ل إ خ ر ا ج المال منهجا ً فريدا ً أ و ل شيء يذكرك ب ا ل م ع ا د لما يخبرك ب إ خ ر ا ج المال يا ايها الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يذكرك بيوم ا ل ق ي ا م ة من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول رب لولا أ خ ر ت ن ي إ ل ى أ ج ل قريب فاصدق يذكرك ب أ ن ه ن ا ل ك موت و أ ن ه ن ا ل ك آ خ ر ة وبذلك ينتزع منك المال بطيب من طيب طيب نفس ورضا وانبساط وجه و ا ل إ س ل ا م يعتبر أ ن أ ع ظ م ا ل ص د ق ما كان عن رضا قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة ي ت ب ع ه ا أ ذ ى والله غني حليم المنهج الثاني ا ل إ س ل ا م يذكرك ب أ ن المال فيه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ج ر يقول سبحانه وتعالى في ذلك وهذا اعتاد الناس أ ن يقولوه في المساجد عندما يقدم أ ح د ل أ ج ل أ ن يتسول أ و يخبر الناس ليعطوه يقول لهم ان الله لا يضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا نعم وما تقدموا ل أ ن ف س ك م من خير وما تقدموا ل أ ن ف س ك م ليس للناس إ ن م ا هو لك ل أ ن ه ا حسنات س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الشاه فقالوا ذهب كلها وبقي فخذها أ ي تصدقوا بكل الشاه و أ ب ق و ا له الفخذ قال لا يا ع ا ئ ش ة بل بقي كلها وذهب فخذها إ ن الذي يبقى ما كان في ا ل آ خ ر ة ولذلك يعلمك ا ل ق ر آ ن أ ن المال إ ن ف ا ق في سبيل الله استثمار حقيقي في ا ل آ خ ر ة وكذلك ل إ خ ر ا ج المال من النفس يذكرك الله ب أ ن المال ليس هو مالك و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه و آ ت و ه م من مال الله الذي آ ت ا ك م فنحن فقط ندير هذا المال و إ ل ا ف إ ن الله جل وعلا سبحانه قادر على أ ن يبدل ا ل أ م و ر وعلى أ ن يقلبها فبالتالي لا أ ح د من الناس يمكن أ ن يدوم على ح ا ل ة و ا ح د ة وبالتالي يخرج منك بهذا المنطق القوي الموضوعي يخرج منك المال بطيب نفس وعن انشراح و ب س ل ا م ة صدر بل بعض الناس ينفق ماله و هو في ق م ة ا ل س ع ا د ة و هو في ق م ة الفرح ثم من منهج ا ل إ س ل ا م في ا ل ق ر آ ن في إ خ ر ا ج المال من النفس التذكير ب أ ن الذي تعطيه محتاج ومحروم وهو من إ خ و ا ن ك وهذا حقه عليك و إ ل ى غير ذلك ثم يذكرك الدين ب أ ن إ ن ف ا ق المال في سبيل الله تعالى إ ن م ا هو ز ي ا د ة للمال في الدنيا قبل أ ن يكون فيه أ ي ض ا أ ج ر لك ما نقص مال من ص د ق ة بهذا المنهج المتفرد ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ي ت ع ا م ل ان مع أخطر ق ض ي ة و ه ي ق ض ي ة ا ل م ا ل و ه ي م ن ا ل ق ض ا ي ا ا ل ح س ا س ة ا ل خ ط ر ة و ب ا ل ت ا ل ي أ ك ث ر ا ل ن ا س إ ن ف ا ق ا ف ي س ب ي ل ا ل ل ه ف ي ا ل ع ا ل م هم أ ه ل ا ل إ س ل ا م م و ا س ا ة ب ل ن يكون هناك ا ف ض ان و ت ق د ي م افضل خ ي ر و إ ح س ا ن افضل ان ي و ن هناك ا ف ي إغاثة ا ل م ل ه و ف و إ ل ى غ ي ر ذ ل ك م ن ا ل ق ي م ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ر ف ض ل ان و ن هناك افضل ان يكون هناك ا إ خ ر ا ج المال و ا ل إ ب ق ا ء على هذا المال هو ق ض ي ة الوقف أ ن توقف المال وهو أ ن تجعل المال طويل ا ل أ م د في ا ل أ ج ر الوقف ح ق ي ق ة أ ن أ و ق ف هذا الشيء معناها انك تريد أ ج ر ا طويل ا ل أ م د حتى بعد أ ن تموت قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند مسلم وعند أ ب ي داود وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مات ابن ادم انقطع عمله إ ل ا من ث ل ا ث ة ص د ق ة ج ا ر ي ة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وعند ابن ماجه وعند ابن خ ز ي م ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا مات ابن ادم ليس يجري عليه من الحسنات إ ل ا قال ترك مصحف وتعليم علم ونشره وحفر بئر وبناء مسجد وبيت لابن السبيل بناه أ و نهر أ ج ر ا ه هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا مات ابن آ د م ليس يجري عليه من الخصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وحفر البئر والصدقات تجري يعلمك ا ل إ س ل ا م أ ن تتعامل مع ق ض ي ة المال تعاملا راقيا هو أ ن تدفع مال يبقى لك أ ث ر ه بعد أ ن تموت وفي حديث ابن ماجه قال أ و ص د ق ة أ خ ر ج ه ا في صحته وحياته يبقى أ ج ر ه ا له بعد مماته وهذا يعني أ ن ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة هي التي تفعل من مالك و أ ن ت حي ولكن بعد أ ن تموت يصلك ولكن ليس كالذي فعلته و أ ن ت حي و أ ب ق ي ت ه الوقف أ ح ب ت ي الكرام من القضايا ا ل ع ظ ي م ة التي تعطلت في بلاد المسلمين وهو حبس ا ل أ ص ل وتسبيل ا ل ث م ر ة تعمل ح ا ج ة ت و ق ف عندك ع م ا ر ة تقول ا ل ع م ا ر ة دي لله تاني ل ح د م ا ل ق ي ا م ة إ ل ا تتكسر ب ر ا ه ا بعد م ا ت م و ت تقول هذا المبنى لله يبقى حبس أ ص ل ه لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه ويبقى تسبيل ا ل ث م ر ة تنفق في أ و ج ه الخير وفي سبيل الله إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن توقف شيء هذا الوقف ي ب د أ من المسجد المسجد وقف في سبيل الله شخص بنى مسجد ممكن نفر واحد بس ي ب ن ي جامع براو و ي ب ن ي المسجد وقف له طالما المسجد ده موجود هو يموت الحسنات تجري عليه وهو في قبره إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا وقف المكان الذي نحن ا ل آ ن فيه ونصلي فيه هو وقف من ا ل أ و ق ا ف ا ل ع ظ ي م ة وبالتالي هو حبس ا ل أ ص ل وتسبيل ا ل ث م ر ة ويسمى وقفا والوقف يتعامل الشرع معه ب ق و ة فهو كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الصدقات ا ل ج ا ر ي ة إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ة ص د ق ة ج ا ر ي ة تجري إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وبالتالي نقول أ ي ه ا المسلمون ب أ ن الوقف لا يجوز تعطيله ولا يجوز التلاعب, التلاعب فيه ولا يجوز آآ آآ سرقته وهذا من أ س و أ ا ل أ ش ي ا ء فبالتالي الوقف ترتبط به مصالح ا ل أ م ة الكبرى بالوقف ترتبط في الوقف مصالح كبرى ل ل أ م ة من سد الثغرات وسد الخلات و ر ع ا ي ة المحتاجين و إ ن ف ا ق ه ا في أ و ج ه الخير ولكن الوقف يحتاج إ ل ى نفس م ؤ م ن ة ز ا ك ي ة ق و ي ة تتجرد من الدنيا شخص عنده شيء يقول لك ده وقف في سبيل الله ممكن تكون ط و ب ة ت خ ذ ت ه ا في ج ا م ع واقفلك ممكن يكون شيء بسيط في ناس عندهم أ و ق ا ف ب س ي ط ة جدا صدقات تجري إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة حفر البئر جاء سعد رضي الله عنه ا بن ع ب ا د ة إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يا رسول الله إ ن أ م سعد ماتت, أمي ماتت. فاي ا ل ص د ق ة أ ن ف ع قال الماء فحفر لها بئرا الوقف لو, لو, لو فعل هذا الوقف في بلاد المسلمين لكفينا المحتاج ولتعاملنا معه ب أ د ب ما في زول بينفق عليه الوقف براه يقول لك وقف لطلاب العلم خلاص ع م ا ر ة يرجع عائدها لطلاب العلم تؤجر للناس ب أ غ ل ى ا ل أ ث م ا ن ويرجع عائدها إ ل ى أ ن ا س معينون إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى جنس معين من الناس أ و ل من وقف في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل إ س ل ا م أ و ق ف و أ و ق ف ا ل ص ح ا ب ة من بعده كما قال جابر رضي الله عنه أ و ق ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ق ف أ م و ر من, من, من, من, من, من ما يملك جعلها و ق ف في سبيل الله لما جاء ا ل م د ي ن ة قال يا بني النجار أ ت ا م ن و ن ن ي على حائطكم المسجد كان في محله ح ب ت ناس قال أ ت أ م ن و ن ن ي تدينوني و ت ث ق ف ي ن ي و أ ن ا ابني جامع بعدين أ د ي ك م حق قالوا والله لا نطلب ثمن ا له إ ل ا ا ل ج ن ة تركناه لك يا رسول الله في سبيل الله هذا وقف وقف عظيم المسجد النبوي وقف عظيم إ ل ى يوم الدين في ناس بي بي بي عندهم وقف بطيب نفس و ب ا ن ش ر ح لما قلنا د ا ئ م نزيد المسجد بتاعنا والمسجد وقف وقلنا دايرين ناس تبرعوا جاني واحد بعد ا ل ص ل ا ة قال لي يا أ خ ي أ ل ب ك ف كم المسجد دا شان يتم ب ك ف كم ي ل ت ل و م ئ ة مليون ق ا ل ي ت ا ن ي م ان هناك من ي م ان يكون هناك من ي م ك ان و ن ا ك من يمكن ان ي و ن ه ن ا ن ي ان ي ك و هناك من ان ي و ل هناك ي م ك ا ي و ن هناك من يمكن ي و ن ه ن ا ل م ان يكون ه ي م ك ان ي و ن هناك م يمكن ان يكون ا ك م يمكن ي و ن ه ن ا من ي م ان يكون ه ا ك من ي م ان ي يكون ه ن ا من يمكن ان ي و ا ك م ان ي ا ك م يمكن ان ي ك و من ي ن ان يمكن ان ي و ا ك م ي ان ي و م ي م ك ت ان ي م ك ن ك و ن ه ن ك ان ي و ن من يمكنكنكن ان ي م ن ك ن ان ي الماده خطير انا قلت زول ده كده انا ا ل د ي ه جالي بعد يومين ا د ا ن ي شيك ب م ئ ة مليون قال ليش انا كلاء لكن مش القروش ا ن ه ادى قروش لكن فهمو ذ ا ت ه قال ا د ا ن ي شيك ب م ئ ة مليون قال ليش شوفها شيخ انا بعتها بيوت عشان ا خ ذ ت ه ا في رصيدي و ك ت ح و ل لكم ولكن يجب ان يكون الأخرى هناك اشياء ل والله خ ر فهم هذا عجب ك ف ل ش ي اخرى ل ا لانهم لي أ ي ي ك ب يدي ا ل ل يجب و ان ذلك أ ا و لو أنت سألك يكون أ ل ل ل قال لك م هناك ا ش ي فهم آ خ ر ى لا و م ك ن يقول ل ج ان م ع ي ت ب ر يأخذ ع ا ل م س ؤ و ل ي ق وان ل أ ن ب تتبع المسؤوليه سويت أ ن وان تتبع المسؤوليه وان تتبع ا ل م ئ ة م ل ي و ه وان تتبع ص المسؤوليه و ز و ل يعرف مافيه فهموا جلي أ ن ا بنت ع م ا ر ة في الدنيا لكن والله ج ل ي أ ن ا ا ل آ ن فتل الخمسين فكرت في ا ل ل خ ر ة ماجد عند ي أ ي ب ن ة ق ا ل ل ي ب س ق ل ت الحمد لله ان ز و ل دقال الكلام في ا ل جامع عشان ي ق ب ل ل ي بيت في ا ل ل خ ر ة لا يلي بيت ا ل ل خ ر ة والله فندفعوا ا ف ن ل صدقه ق ن ا ع ة ا ل ر ا س خ ة أ ن ه ا توفيق من عند الله شوف الرب من و ف ق ه بصدق ولله ا ر ب ن ا ا مَوَفِغُهُ و ل لو ك س ر و ا ربكم ا ي صبح خاصه ة يا الله يا أ خ ي ف ي ن ا س ل بدل ا ل ك و ر ة بدل ا ل ك و ر ة ب س خ ا ء ك و ر ه بدل الكوره بدل الكوره بسرعه كان يدفع جامعه ولكن د ن ا ج ا م ع إ و د ك م ن ي ل ف وفي ا ل ك و ر ة يا أ خ ي غاليك فيزول ل ا ا شتربه ي مليار وكمان سودان ب مليار في لعب كورة سوداني يستاهل مليار、قان. مليار م ل ي شو والله العظيم أ ن ا ما أ ع ر ف ه هلا بل أو من رحابه مين في واحد في اللتين و قال لي كامبر السودان ا وزاتو سوداني شارب ر ا ا ل س و د ا ن ما نفع ب ر ا ا ل س و د ا ن ما نفع م ش ا ر ي ح قبر ه قال لي كشو ك ا قال لي تزول ح ف ظ ل ا ع ب ن الهلال ا الغلب ن ي ج ي ر ي ا ما أ ع ر ف أ ي واحد كم كذا ما اعرف تمام تمام انا مبسوط ل أ ن و زيد غير ا ل ك و ر ة ما بيفع كمش على جامع زيد كمش على جامع بخاف ا ل ش ي ط ا ن بقول له و الله يدفندس فلس في جامع في, في, في, ال... في الكوره فلس ولا ا ل ش ي ط ا ن بقول فلس من ما ي ت ف ل د س فلس يزول ر ادوام ع ي ت ي ح ق ت السعودين ي والقطعين ي ا ل خ ل ي ج والله يبنونجد اطلع عند شغل فيه والله سبحان الله والله شيء مخيف لكن ق ن ا ع ة راسخه عندي ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله توفيق ما أ ج ي زوال بنخليد و ن ج ا ب ه وننفق في سبيله إ ل ا زوال ب خ ا ف الله ونفسه ع ظ ي م ة إ ذ ا ما مات ذو علم وتقوى فقد فلمت من ا ل إ س ل ا م ث ل م ا وموت الحاكم العدل المولى بحكم ا ل أ ر ض م ن ق ص ة و ن ق م ة وموت فتى كثير الجود محل ف إ ن بقاءه خصب و ن ع م ة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر ع ز م ة وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمه فحسبك خ م س ة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف و ر ح م ة وباقي الناس هم همج رعاع وفي إ ي ج ا د ه م ن ا لله ح ك م ة ما أ ي ز و ل يفقل الدين وما أ ي ز و ل يضحي في سبيل الدين وما أ ي ز و ل يقدم الدين ويجعل الدين مقدم في حياته ح س ن قالك م ب ا ر ا ة الهلال ونيجيريا أ ع ل ى دخل رقم قياس قبل ا ل ق ك د ه ما حصل جارزته كل ه مواهم ي أ ي ز و ل ما شدفع قروش عشان يخش سواك في م ق ص و ر ة اسمها شنو جانبيه ولا م ق ص و ر ة شنو م ع ا ر ف دفع ج ر ش والله الله ما يخليك يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه قبل ما ي ج ب كويس حتى يسال عن أ ر ب ع ي ن عماله من أ ي ن اكتسبه قل لي بالحلال واشتغلت مرابحات وكده وفيما أ ن ف ق ه قل لي في الهلال عشان ا ل ناس ما يزعل قل لي في المريخ برضو كابي تقال يعني انا ضد هلا ناس اسمعوا ك ا م ل ق ولكن زار ه ع ل م ر خابي لا ع م ر خابي ولا هلا لا ب ي أ ن ا مسلم كويس شوف الناس دي؟ ت أ ك د ت انو اكبر جماهير في السودان هم جماهير ا ل ك و ر ة والرياضه ما جماهير الدين جيبلي حزب عضويته أ ك ث ر من الهلا أ ي حزب عند عضوي ة أ ك ث ر من ا ل ك و ر ة ما في والله الناس لديهم ك ت ل ت ناس يعني ا ل ناس الذين ك ت ر ش ح و ا في الانتخابات يفوزوا الناس ناس ا ل ر ي ا ض ة ك ت ا ل ك ت ر ة ياخي أ اليوم اديك ماشي في الشارع حمون نمشي حمون الناس مملصين واحد تلقوا شاب مملص القميص عريان في الشارع يعمل كذا يا ناس ف ش ن و قال الهلال غلب ن ج ي ي ا و ي ق و م و ي بهذا التاريخ ب ن ج ر ي ا ويقولون لابس هدومه في الشمس ويجعلون الله سدومه في الشمس ا ي ج ع ل و ن ه في ن ج ر ي ا اي مبروك ل ك ن خ ل ي ك ع ل و س ه في ن خ ل ي ك م ح ت ر م وبرضه هلال ي ق ب ا ل ن ي ج ي ر ي ا م ا ل ه و ر يرقصونه ويعزلونه ة ي ر ق ويستغربونه ت ه وكان ك د ه نسخه ا ا حبوا يترشحون في الانتخابات كتار كتر يا أ خ ي ما معقول ع ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما انفقه ت س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة عن هذه ا ل ص ح ا ب ة كان فهمهم للوقف فهما عاليا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ص ب ت أ ر ض ا في خيبر كان هذا سهمي ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله رسول لم تصب في حياتي مالا هو أ ن ف س وعندي من م ا ل خيب مما الله قال يعني خلبو ما ع ن د ه ما ل ع ن د ه ق ي م ة هو ب ح ب ه شديد زي خيب ف ج ئ ت أ س ت أ م ر ك د ا ئ ر استشيرو يامر في المال ماذا أ ف ع ل قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هلا هل حبست أ ص ل ه ا و ت صدقت بها حبست أ ه ل ا أ ص ل ه ا تقول المال ده حق الله خلاص ا ن ت ه ى الكلام كويس واحد جهني قال لي ي ا خ ن ا داير مكيف المكيف ده أ خ ذ ت ه في الجامع كويس لحد يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ا داير أ ع م ل كده يكون علي لحد ما أ ن ا أ م و ت بس يكون م خ ج و د في الجامع دا داير ح ا ج ة تكون م س ت م ر ة يعني هذا عنده فهم في انه ا ل ص د ق ة يا اخواننا الوقف في نوع من أ ن و ا ع الصدقات ا ل ن و ع ي ة ترقيه للصدقه ة واحد الديني خلاص ذلك ربنا يدخلك ا ل ج ن ة إ ن شاء الله ويطعمون طعام على حبي م س ك ي ن ويتيما و أ س ي ر ه و أ ت ي ت اجر عظيم إ ن شاء الله ما في شك لكن واحد يقول دي م ي ة أ ل ف كل شهر م ي ة أ ل ف كل شهر ده قدر يختلف زول أ د ى زول لا م س ك ي ن أ ده م ش ه وفي زول دائر يعطي, يعطي يريد ع ط ي ي أ ن يعطي مالا مستمرا أ ج ر ه له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و ر ا ث ة مصحف وبناء بيت لابن السبيل أ و بناء مسجد لله سبحانه وتعالى أ و حفر بئر أ و إ ج ر ا ء نهر و إ ل ى غير ذلك اخواننا الان نحن نريد أن نرقى بالناس إ ل ى مفهوم ا ل ص د ق ة وما ينفع ا ل أ م ة ا ل آ ن يا اخواننا ممكن تكون أ ع ظ م ص د ق ة عندك أ ن تتصدق لمراكز غسيل الكلى في السودان ل ك ث ر ة ما يعاني هؤلاء أ ع ر ف شخص ا ل ص د ق لزول ب ت ك ل ف ة ع م ل ي ة نقل كلا بر السودان كامله على نفقته قال لي دايرو طالما زول ده حي وطالما يزود وطالما ينجب ذ ر ي ة وطالما تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد الصلاه انا يكون عندي أ ج ر و أ ن ا تحت ا ل و ا ط ة و أ ن ا تحت ا ل أ ر ض وتحت الثرى ينبغي أ ن نرقي من مفهوم ا ل ص د ق ة أ ن نجعلها ص د ق ة د ا ئ م ة الوقف ينقل ا ل ص د ق ة من كونها صدقه ع ا د ي ة إ ل ى استثمار حقيقي في ا ل آ خ ر ة فبالتالي قال عمر رضي الله عنه فحبست أ ص ل ه ا اتصدق ل على, على الفقراء من ذوي القربى وابن السبيل وفي الرقاب شوف وللضيف لا توهب وهذه أ ح ك ا م الوقف ولا تورث وهذه من أ ح ك ا م ه ولا تباع والوقف لا يجوز نقله إ ل ا إ ذ ا تعطلت مصالحه ويدخل فيما هو من جنس الوقف بمعنى في جامع الناس عملوا جامع جنبه أ ك ب ر منه طوالي و داليا نقول و الناس ا في ه ا ل ق ط ع ة أ و الجامع ة القديم لا يجوز إ ن ه يعملوا في شيء إ ل ا يدخلوه في مسجد أ و أ ن ينقل بعد ذلك ب إ ذ ن الواقف إ ل ى غيره من أ ن و ا ع الصدقات و قال ولا ب أ س هذه ح ك ا م الوقف في حديث عمر ولا ب أ س ب أ ن يوضع على الوقف من يديره و ي أ ك ل منه بمعروف غير متمول يعني ا ل م خ ت و ف الوقف ده اسم ه ناظر الوقف يدير الوقف ا ل آ ن ا ل أ و ق ا ف ي د ي ر ه مثلا م ؤ س س ة أ و جسم من ا ل أ ق س ا م في وزاره ا ل أ و ق ا ف اسمها مثلا ا ل أ و ق ا ف هؤلاء يجوز لهم أ ن يديروا ا ل أ و ق ا ف لصالح ا ل أ م ة ولصالح المسلمين و أ ن ي أ خ ذ و ا راتب يكفيهم غير متمولين يعني أ ن لا يجعل هذا الوقف يخرج الوقف عن مقصوده ل أ ن يكون هذا الوقف لهم هم إ ن م ا ل ع ا م ة ا ل أ م ة ويجوز أ ن يكون الوقف من كل مال شرط أ ن يكون حلالا و أ ن يكون متقوما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا خالد بن الوليد ف إ ن ه احتبس أ د ر ع ه واعتاده في سبيل الله خالد جابر صلى الله عليه وسلم قال اسمع د سيوفه ودروعه أ ن ا بكات الفيع لكن لمن أ م و ت ما ي ش ل و اهلي ولا أ و ل ا د ي تكون للمسلمين كل م ر ة يجي واحد بطل يلبسه وتاني يموت و ي خ ل ل ا ل ب ع ض احتبس أ د ر و ع ه و أ ع ت ا د ه في سبيل الله جاء أ ب و ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يا رسول الله إ ن ي سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و إ ن أ ح ب مالي إ ل ي ب ي ر و ح ا و الحديث في ا ل ص ي ح ي ن و ب ي روحها ف ا ت ح ة على مسجد رسول الله جنينه ف ا ت ح ة على ا ل جامع يا أ خ و ا ل ل ه ن ا جنينه دي جنينه تجيل ن قال و إ ن ي أ ر ي د ك أ ن تضعها حيث ي أ م ر ك الله الجنينه دي لالله أ ر ج و شوف الفهم ذاته يا اخوانا بصدقوا لكن هم م ا تصدقوا بفهم قال لي داير لي بيت في ا ل آ خ ر ة قال لي أ ن ا فكرت عمري د كله أ ه ا ج ر و أ ش ت غ ل و أ ت ا ج ر أ س ا ل اعمل لي بيت في الدنيا قال لي ل ج ي ت نفسي ن ا س ي الآخرة تماما يحضر لي بيت في ا ل آ خ ر ة شو الفهم العالي ده ده قال له يا رسول الله أ ح ب مالي إ ل ي بيرحاء و إ ن ي أ ر ي د أ ن أ س ت أ م ر ك عليها تضعها حيث يريك الله أ و حيث تريد أ ر ج و عند الله برها وذخرها فهم أ ه م شيء تصدق بفهم ما تصدق ساكن تصدق بفهم والله يا اخوانا ن أ ن ا بستغرب للناس اللي بيصدقوا للباطل الفن ل ل ل ي بيصدقوا للفن والفنانين والغنا والغنائين يصدقوا شيء أ ن ا بس بعتبر خذلان خذلان مبين قال أ ر ج و برها وذخرها عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال ب خ ن ذلك م ا ل رابح ذلك م ا ل رابح قال له اجعلها في ا ل أ ق ر ب ي ن ف ق س م ه ا أ ب و طلحه على أ ق ر ب ا ئ ه ب ا ل ل ه ا ز و ل يقسم ج ن ي ن ي ج ي ب ن ا س الخروج وجنينه ق و و ل ب ح ق ت ك ه هاشدها ي ع م ر و ا ل ل ه ك ذ لا ت ا م ل ن ا س مريحه ا اولك ل يزول ا ادم ص ق بس ا ف ي م ش ك ل ة اجين ا خ ل ي ه ا أ د ل جنين نفسا ه ال ال ال الاسلام سوف ي و ل لك ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان ا س أ ن ا ل و ق ف ل ا ي ر ت ب ط ب ا ل م ا ل ا ل ك ث ي ر ق ا ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م م ن احتبس ف ر س ا ف ي سبيل الله ف إ ن ش ب ع ه وريه و ر و ا ه و ب و ل ه في م ي ز ان ح س ن ا ت ه يوم ا ل ق ي ا م ة ش و ف ك ي ف من غرس في صحيح مسلم غرسان ف ف ف م ا م ن ط ي ر ولا إ ن س ا ن ي أ ك ل م ن ه إ ل ا كان له يوم ا ل ق ي ا م ة ص د ق ة تزرع زراع ة ش ج ر واحدة ت ق و ل د ي ت ق و ل زراع ة ق و ل لها ن ش ي ل ة ونعوذ جهه ج ا الله تطلع براها ما زكا غرزكا ا ل هذا و ق ف ا ل إ س ل ا م ي ر ي د أن ي ع ل م ن ا الوقف بكل صور ه و بكل أ ن و ا ع ه ن س أ ل الله تعالى ويوفقنا لما ي ح ب ه ويرضى و أ ي أ خ د ب ن و ا ص ي ن الى إ ا ل ب ر والتقوى ويستعملنا أ في ا ل خ ي ر إ ن ه و يذلك و ا ل ق ا د ر علي ه و ص ل ى الله وموسل م و ب ا ر ك و أ ن ع م على ع ب د ه و ر س و ل ه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ا ل ا ه هذه د ع و ة لكل واحد مننا أ ن يسعى و أ ن يجتهد في ق ض ي ة الوقف بالقدر الذي يقدر عليه ضع ما لك في أ ج ر دائم وفي ص د ق ة شوف ا ل إ س ل ا م يسمى ج ا ر ي ة ص د ق ة ج ا ر ي ة تجري ولا تنقطع و أ ب و ا ب البر كثيره و أ ب و ا ب الخير كثيره ا ل أ ي ت ا م ا ل أ ر ا م ل المساكين المستضعفين وما أ ك ث ر ه م في بلادنا ن س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا و أ ن يهدينا إ ل ى التي هي أ ق و ى اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا و ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من و ل ي ت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينهم في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و ج ع ل ن ا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا ا ج ت م ا ع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مثرودا من رحمتك يا أ ر ح م الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك و ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم